فحبطت اعماله فحبطت اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقاء فحبطت أ ع م ا ل ه م فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا ن ق ي م لهم ي و م القيامة و ز ن ا ذ ل ك جزاؤهم ج ه ن ا ب م ا كفروا و ا ت خ ذ و ا آ ي ا ت و ر س ل ه و ا ل ذ ي ن كانت ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه خ ان ل د ي ف ي ه الذين ا عنها حوالا ا يبغون إن ل آ م ن و ا وعملوا الصالحات لو كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ك ل لنفد البحر قبل م ا ت تنفد كلمات ربي أن ربي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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا